ثلاثة عشر استمع إلى الحوار التالي ثم أعده مرحبا يا حسن كيف حالك؟ أنا بخير وكيف حالك أنت؟ وأنا بخير شكرا